غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن و ي س أ ل و ن ك عن د القرنين قل س أ ت ل و عليكم منه ذكرا